فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه قدمنا في سورة البقرة أن قوله تعالى أسجدوا لآدم محتمل لأن يكون أمرهم بذلك قبل وجود آدم أمر معلقا على وجوده ومحتمل لأنه أمرهم بذلك تنجيزا بعد وجود آدم وأنه جل وعلا بين في سورة الحجر وسورة صاد أن أصل الأمر بالسجود متقدم على خلق آدم معلق عليه قال في الحجر واذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من صلصال من حما مسنون فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين وقال في صاد اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ولا ينافي هذا أنه بعد وجود آدم جدد لهم الأمر بالسجود له تنجيزا وقوله في هذه الآية الكريمة فسجدوا محتمل لأن يكونوا سجدوا كلهم أو بعضهم ولكنه بين في مواضع أخر أنهم سجدوا كلهم كقوله فسجد الملائكة كلهم أجمعون ونحوها من الآيات وقوله في هذه الآية الكريمة كان من الجن ففسق عن أمر ربه ظاهر في أن سبب فسقه عن أمر ربه كونه من الجن وقد تقرر في الأصول في مسلك النص وفي مسلك الإيماء والتنبيه أن الفاء من الحروف الدالة على التعليل كقولهم سرق فقطعت يده اي لاجل سرقته وسهى فسجد اي لاجل سهوه ومن هذا القبيل قوله تعالى والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما اي لعله سرقتهما وكذلك قوله هنا كان من الجن ففسق أي لعلة كينونته من الجن لأن هذا الوصف فرق بينه وبين الملائكة لأنه ممتثل الأمر وعصى هو ولأجل ظاهر هذه الآية الكريمة ذهبت جماعة من العلماء إلا أن إبليس ليس من الملائكة في الأصل بل من الجن وأنه كان يتعبد معهم فأطلق عليه اسمهم لأنه تبع لهم كالحليف في القبيلة يطلق عليه اسمها والخلاف في إبليس هل هو ملك في الأصل وقد مسخه الله شيطانا أو ليس في الأصل بملك وإنما شمله لفظ الملائكة لدخوله فيهم وتعبده معهم مشهور عند أهل العلم وحجه من قال إن أصله ليس من الملائكة امران أحدهما عصمة الملائكة من ارتكاب الكفر الذي ارتكبه إبليس كما قال تعالى عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال تعالى لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون والثاني أن الله صرح في هذه الآية الكريمة بأنه من الجن والجن غير الملائكة قالوا وهو نص قرآني في محل النزاع واحتج من قال إنه ملك في الأصل بما تكرر في الآيات القرآنية من قوله فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس قالوا فإخراجه بالاستثناء من لفظ الملائكة دليل على أنه منهم وقال بعضهم والظواهر إذا كثرت صارت بمنزلة النص ومن المعلوم أن الأصل في الاستثناء الاتصال الانقطاع قالوا ولا حجة لمن خالفنا في قوله تعالى كان من الجن لأن الجن قبيلة من الملائكة خلقوا من بين الملائكة من نار السموم كما روي عن ابن عباس والعرب تعرف في لغتها إطلاق الجن على الملائكة ومنه قول الاعشى في سليمان بن داود وسخر من جن الملائكه تسعة قياما لديه يعملون بلا أجري قالوا ومن إطلاق الجن على الملائكة قوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا عندما يقول بأن المراد بذلك قولهم الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله علوا كبيرا وممن جزم بأنه ليس من الملائكة في الأصل لظاهر هذه الآية الكريمة الحسن البصري ونصره الزمخشري في تفسيره وقال القرطبي في تفسير سورة البقرة إن كونه من الملائكة هو قول الجمهور ابن عباس وابن مسعود وابن جريج وابن المسيب وقتادة وغيرهم وهو اختيار الشيخ أبي الحسن ورجحه الطبري وهو ظاهر قوله إلا إبليس انتهى وما يذكره المفسرون عن جماعة من السلف كابن عباس وغيره من أنه كان من أشراف الملائكة ومن خزان الجنة وأنه كان يدبر أمر السماء الدنيا وأنه كان اسمه عزازيل كله من الإسرائيليات التي لا معول عليها وأظهر الحجج في المسألة حجة من قال إنه غير ملك لأن قوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق الآية وهو أظهر شيء في الموضوع من نصوص الوحي والعلم عند الله تعالى وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة ففسق عن أمر ربه أي خرج عن طاعة أمر ربه والفسق في اللغة الخروج ومنه قول رؤبة بن العجاج يهوين في نجد وغورا غائرا فواسقا عن قصدها جوائرا وهذا المعنى ظاهر لا إشكال فيه فلا حجة لقول من قال إن عن سببيه كقوله وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك أي بسببه وأن المعنى ففسق عن أمر ربه أي بسبب أمره حيث لم يمتثله ولا غير ذلك من الأقوال أيها المستمع الكريم ندعو إكمال تفسير بقية الآية إلى لقائنا القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته